بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعمى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرى فجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف صحف وموسى